إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقجر الليل والنهار علم أن لن تحشوه فتاب عليكم فقرؤوا ما فيسر من القرآن قال ان سيكون منكم مرضى اقرن يضربون في الأرض واقرن يضربون في الارض بتغون من فضل الله واقرن يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تسترم واقيم الصلاه واعط الزكاه واقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفد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 ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مضوا وبنيل شهودا وبنيل شهودا ومهت له تمهيدا ثم يقنع أن أزيد كلا إنه كان في آياتنا عليدا سأرهقه صعودا